بسم الله الرحمن الرحيم قال افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الله يعرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين إن نيلوا ثواب وراء ذلك فأولائك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون في الزوث هم فيها طالدون فَأَنشَأَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ مِّنْ مَّنِيٍّ ثُمَّ جَعَلَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خلقنا النظفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكشونا العظام لحما ثم أنشأناه قلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين لَيْتُون لئن لكم يوم القيامه فترعن برق قلقا فوقكم سماع ترى فقولا لكم ما عمل خلق غافل وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في العرض وإنا على ذهاب به لقابرون فأنشأنا لكم به جنات من نفسه لَهُ وَأَعْمَالٌ لَكُمْ فِيهَا فَوائِحُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سِينَ لَا أَثِيمَ بُطُلِ الذُّنُوبِ وَثَمَرٌ لِلآكِلِينَ فَإِنَّ لكم فِي رِزْقِهِمْ لَعِبْرَةً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 فَلَا تَصْطَكُون فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَرَشَاءُ ٱللَّهِ لَا عَذَابَ وَلَا شَيْءَ ٱللَّهُ لَا أَنَا لَمَنَا إِن كُنَّا مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِيهِ أَبَائِنَا ٱلْأَوَّلِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِكُنُسٍ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ أَحِينٍ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ الْبِحَارُ أَصْحَابُ الرَّحْثَةِ ۚ أُولَٰئِكَ يَوْمَئِذٍ بَشَرٌ يَنظُرُونَ اصْلِحْ بَيْنَ كل النَّاسِ كُلَّهُ ذَا الذِّمَّتَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ صَلَحَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُطَاوِعَنَّ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ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 إن في ذلك لآياته وإن كنا لممثلين ثم أنشأنا من بعدهم قرن آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقولنا لهم من قومي الذين كفروا وكذبوا لغائي آثرته وأطرسناه في حياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون من يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أقعتم بشرا مثلكم إنكم في ذا لخاترون أَيَإِذَا كُنْتُمْ أَمْدًّا إِلَى الْمَوْتِ مُثًّّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ فَهَٰذَا الْهَٰذَا الْمَوْعُودُ كِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ لِمَبْعُوثِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا وَجْرٌ لِاسْتِرَارٍ اللَّهِ كَبِيرٌ وَمَا لَنَا لَهُ مِنْ مُنْزِلِينَ قَالَ رَبِّ ظَلَمْنِي بِمَا كَذَّبُونِ أَنعُمُ قليل لَنَا قَلِيلًا لَا يُصْحِحُ لَدَيْنِي فَأَخَذْنَاهُمْ قُرُونًا فَصَيَّحَاتٍ وَمِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ وَلِكُلِّ قُرْنٍ اضْطِرَارٌ ظَالِمِينَ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ لَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ أم أرسلنا رسلنا كترا كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضا بعضا وجعلناهم أحاديثة بعدا لخوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئهم فستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنقبل لنشوين مثلنا وقوم لما بما عابدون فَكَذَّبُوا وَقَالُوا مَا هَذَا مِنَ الرُّجْلِ إِنْ هُوَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِبَالِغِ الْقَائِلِ وَجَعَلْنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ وَالظُّلُمَاتِ بَرْقًا يَنسِلُ فِي بُطُونِهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يَتَوَاءُونَ إِلَى هُوَ مَا إِلَّا رَبُّكَ وَسِعَ غَضَبُهُ وَلَعَنَ الْعِيدِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ خَرَجُوا مِنَ الْقُبُورِ لَاتَحْمِلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَحْمِلُونَ عَلِيمٌ وَإِنَّ لَنَا إِلَهًا لَّنَعْبُدَهُ وَمَا نَحْنُ لَهُ بِعَابِدِينَ وَإِنَّ لَنَا لَذَّةً وَسُرُورًا وَإِنَّ لَنَا فِي الْآخِرَةِ لَمَا نَرْجُو فلعهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نرز به من مال وذنين نشارع لهم في القيرات بل لا يشعرون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 فالذين يخشون ما أتاهم و قلوبهم وجلة أمنهم إلى ربهم راجعون ألا إن يصارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولبينا كتاب ينقق بالحق وهم لا يؤلمون بل قلوبهم في غنرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذناه وفيهم بالعداد إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قَالَتْ كَأَنَّهَا يَسِفْلٌ عَلَيْكُمْ فَكُلُوا ثُمَّ لَنَا أَعْقَالٌ تَمُّ فِصٌ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِعُونَ أَفَلَمْ يَتَدَبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ لِأَنَّهُمْ فِي آبَاءِهِمُ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ أَمْ يَقُولُونَ لَهُ جِنٌّ بَلْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ وَلَوْ سَبَعَ لِحَقِّ أَمْوَائِهِمْ لَفَدَّدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِمَكْرِهِمْ سَهْمًا لِكِرْهِهِمْ مُقِرُّونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ فَرْجًا فَقَالُوا جَرَّدَ رَبُّكَ قَوِيٌّ مَا هُوَ خَيْرٌ هَذِهِ وَإِنَّكَ لَتَدْعُو إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ نَازِعُونَ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِن ضُرٍّ لَّلَّذِينَ ظَلَمُوا فِي ضُرٍّ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخْلَصْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مُسْتَقِيمٍ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَخْرَوْنَ حَتَّىٰ إِلَىٰ تَفَخَّرَ عَلَيْهِمْ نَارًا من شبيه إذا هم فيه مبرسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأسئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في القرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت ولم اختلاف الليل والنهار أثناء فعقلوه بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما فإنا لمبعوتوه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 فيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجير عليه انكم تعلمون سيقولون لله قل سبحانه لا تحر بل أتيناهم بالحق وإنهم يتالبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إلى المله بكل إله بما خلق ولعلى بحثهم على بعض سبحان الله عما يصفون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 يا كما نعدهم لقادوس اذا سعدتني هي احسن السيئه نحن اعلم بما يصفون وقول رب اعوذ بك من همزات الشياطين وااعوذ بك رب اني احضرون حتى وَلَنَوْعُ قَال رَبِّ ارْجِعُون لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهَا بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا آنَ سَعَادَ بَيْنَهُم يَوْمَئِذٍ وَلَا تَذَكَّرُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ إِلَّا الْمَلِيكُ ظَفِرُ أَنَّهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَسْفَحُ وُجُوهُهُمْ لَا يَرَوْنَ فِيهَا نَافِعًا أَلَمْ تَصُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَتَسْوُنَا بِهَا تَذَبُّدُ قَالُوا إِنَّ غُرْبَتَنَا عَلَيْنَا شِقَاقَتُنَا وَإِنْ لَمْ نَقُمْ ضَالِّينَ رَبَّنَا ارِجِعْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قَالَتْ أَنْصِرْنَا وَلَا تُكَلِّمُون إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنَ الْعِبَادِ يَخُضُون رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا قال رب رحيم سَتَصْبِرُ صُرُورًا صَخْرِيًا حَتَّى أَسْلُكُم بِكْرٍ وَفَتًى مِنْهُمْ تَحَصُلُ إِلَى إِذَا غَيْظُنَا الْيَوْمَ بِنَا صَبَرُوا لأنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سلين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاشأل العاد قَالُوا إِن بِالصُّحُفِ إِلَّا قَلِيلًا نَّحْنُ إِن كُنَّا صُحُفًا تَعْلَمُونَ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا قَلَّ قَمَاثَ مَعْدَسًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ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 إنه لا يسلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خلق الراحمين